ليالي الهضم يا خلق أقبل علي وجن وجن وجن, وجن ليالي الهضم يا خلق أقبل علي وجن لمصيبة الحيرة الدنيا بنسها وجنها وجن أي حقلي لو أنقلتم على الراس بلهم وجين يا فاطمة يا فاطمة أي حقلي لو أنقلتم على الراس بلهم وجين وجين حين سمعت بالظلع من فاطمة من حين سمعت بالظلع من فاطمة كسر صحت بمدامع جرت قلب غدير من كسير أنشد الباب بحزن أي والله أنشد الباب بحزن ذاك الظلع من كسر أنشد الباب أنشد الباب بحزن ذاك الظلع من والله ما بطلت ونتي وماسكا قلبي وجن صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد لخادم الحسين الشاعر جابر الكاظمي بارك الله بكم مأجورين قوم على هيلك وساعدني بالمستهل